Bismillahirrahmanirrahim Inna arsalna nuhan ila qawmihi An anzir qawmaka min qabli An yateyahum adabun alim Qala ya qawm inni lakum nadirun mubiin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 وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِلِ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُونَ رَمْفَ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَصْرَى وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَدْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا